فَإِرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ غَيٍِّّ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَدَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ فَقَالُوا مَا هُوَ إلا الله وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا قتل عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظن إِلَّا